والَّذِينَ آمَنُ وَعَنُّ الصَّالِحَاتِلَُ كَتِرًَاَّ عَنْهُم سَاتِهِمْ وََّذِينَ آممًَا وَعَنلُ الصَّالِ آاتِلَُ كَفتًِاَّ عَنْهُ لا نكثرا عنهم سيئاتهم ولا نجدينهم احسنا الذي كانوا يعملون وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِن جَاهَدَاكَ فَتَرَىٰ لِذِي بِمَا رَأَىٰ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ أُرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَيَّ أُرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كنتم يعملون والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا وَقَعَ الْبَأْسَ شَهِدُوا أَنَّكُمْ كَانَ بِاللَّهِ كَيْدٌ فإذا, فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ كَذَابَ اللَّهِ اذا هو هي الله عليك ما تماتك عذاب الله واذا جاء نصر من ربك لا يقولن كنا معكم واذا جاء نصر من ربك لا يَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم وما هم بحامدين من خطاياهم اي وَنَحْمِلُ خَطَايَاهُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْء إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُونَ أَسْقَالَهُمْ وَأَسْقَالَمْ قالهم ولا يحمل ما اس قالهم واسقا دم مع اس قالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاما لسَفٍ أَلسَ سَنَةٍ إِلَّ قَثينَ آمًَا فَأَخَزَهُم مُُّ فَان فَأَخَذلَهُم مُتُ فَانُوا